هُوَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ رَجُلًا مِنْ طِينٍ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سبع سَمَاوَاتٍ وَأَرْضًا بِتَزَابِقٍ لَا تَرَى في خلق الرَّحْمَنِ ورجع لبصر هم ترى من فتور ثم ارجع لبصر كرة <كرتي> <قلب> إليك البصر خاسرا وهو حسير ولقد زيننا السماء الجنة بمصابيح وجعلناها وجعلنا وَأَذَابَ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابٌ جَلَلٌ نَّوَابِثُ ضِرِينٌ إِذَا الْخَوْفُ فِيهَا تَجْمَعُونَ لَغَاشِيَةٌ وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزرتها ألم يأتكم النبي قالوا بنا قد جاءنا نبي فكذبنا وقلنا أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بزنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجرا كبير وأزروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعلنا قوم الأرض ذنولا فمشوا في مناكبنا وتروم من اللذة وإلينا نشور أَم يَتُمَّ فِي السَّمَايَةِ يَخْتَفَ بِقُومِ الْأَرْضِ أَم يَخْتَفَ بِقُومِ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ فتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيل أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن أمسك الظاب، بللذ في عتوق ونثور. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً أمَن يَمْشِي سَوِيًّ أمَن يَمْشِي سَوِيًّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي بِشَاءٌ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي دَرَأَ عَنكُمْ سُوءَ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوعي تَشِئَةُ وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ مَلَكَ ي اللهُ وَمَنْ مَعَهُ أَوْ رحمنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْمَى حَمَاءُكُمْ نُورًا فَمَن يَأْتِيكُمْ, فمن يأتيكم